الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما لم ندودا وبنين شرودا وما غدت له تمهدا ثم يطمع أن أزيد كلا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 سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال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 وما جعلنا عدتهم وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانهم ولا يرتاب ولا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم رضوا في قلوبهم رضوا والكافرون ماذا عرَّاد الله ماذا عرَّاد الله بهذا مثلا كذلك يضيء الله ما يشاء ويهدي ما يشاء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 علي مجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نقم المسكين وكنا نخوض مع الخائدين لا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساق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 من يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة هلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء هو أهل التقوى وأهل المغفرة بل يريد كل من إن منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره